بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه يزكّى او يذكّر فتنفعهم ذكرا اما من استغنى فانت له تصدّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّاك وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْ كَلِمَتِهِ سَاهٍ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام قرر اوتي للانسان ما مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَغْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا الشَّاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا زَادُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا فاكهة واباً متاع لكم ولانعامكم فاذا جاء القصاص صاحبته وبنين لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه وجوًا يومئذ مسفر ضاحكة مستبشرة وأجوًا يومئذ عليها غبر ترهقها وتقره أولا དཁག <tos> དོུག